قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنو الموت إن كنتم صادقين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 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فض الله وذكر الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأو تجارة أو لهون فضوا إليها وتركون